ألا يعرف خيله يعرف قالوا بلى يا رسول الله قال ف إ ن ه م ي أ ت و ن يوم ا ل ق ي ا م ة غرا محجلين من الوضوء و ا ل فرطهم على الحوض فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أ ن ا د ي ه م ل الا ه م لا هلم الا هلم ا فيقال إ ن ه م قد بدلوا بعدك فاقول فسحقا فسحقا فسحقا, فسحقا عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن ن ب ي ه عن حمران مولى عثمان مولى عثمان بن عفان أ ن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فاذنه ب ص ل ا ة العصر فدعا بماء ف ت و ض ى ثم قال والله لاحدثنكم لو حديثا لولا أ ن ه في كتاب الله ما حدثتكم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول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 قال مالك ط ر ا ه يريد هذه ا ل آ ي ة أ ق م ا ل ص ل ا ة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات ان ل ح س الحسنات ت إن ا يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وإذا العبد المؤمن الخطايا توضى فتمضم وخرجت من فيه وإذا حتى تخرج من تحت اشفار عينيه فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت اظفار يديه فاذا مسح براسه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من اذنيه فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت رجليه قال ثم كان مشيئه إ ل ى المسجد وصلاته ن ا ف ل ة ا له ل عن مالك عن سهيل بن ابي صالح نبي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها توضى خرجت أو وجهه فغسل من أو وطشتها يداه مع الماء ي و مع اخر قطر الماء ف إ ذ ا غسل رجليه خرجت كل خطيئه مشتها رجلاه مع الماء ي و مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب عن مالك عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة عن انس بن مالك أ ن ه قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت ص ل ا ة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه ف أ ت ي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا ض ع رسول الله, صلى الله عليه وسلم في الإناء أمر ل الناس م ا ي فتوضع ا ا ل ن حتى توضاوا من عند اخرهم عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر ا ل من توضى فأحسن و ض و ء ه ثم خ ر ج ع ا م د ا إ ل ى الصلاة ف إ ن ه ف ي ص ل ا ة ما د ا م ي ع م د إلى ا ل ص ل ا ة وإنه ي ك ت ب ل ه بإحدى خ ط و و ت ي ي حسنة م ى عن ه ب ا ل أ خ ر ى س ي ئ ة فإذا س م ع أ ح د ك م ا ل ل فلا ي قامت ف يسع إ ن أ ع ظ م ك م أجرا أ ب ع د ك من دارا قالوا لما يا أبا هريرة قال هريرة م أ ج ل ك ث ر ة الخطى سمع سيدا بن المسيب يسال عن الوضوء من الغائط بالماء وقال سعيد إ ن م ا ذلك وضوء النساء عن مالك عن ابي الزناد عن ا ل ع ر ج عن ابي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسلوا سبع مرات عن مالك أ ن ه بلغ أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا و الحمد ع م و ا أعمالكم الصلاة وخير ا الوضوء إلا ف ظ على م ح لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه يجمعين يقول اجمعين ل ل الله م ه رحمه تعالى باب ا الوضوء الباب ا ل ذ يجمع الأحاديث في صفة الوضوء. والأحاديث أعم م الوالدة الوضوء صفة أن أو تكون مرفوعة أو موقوفة يقول رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن هشام م ن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن ا ل ا س ت ط ا ب ة ا ل ا س ت ط ا ب ة السين و التاء للطلب السين و التاء للطلب أ ي طلب الطيب و ا ل إ ط ا ب ة و المراد بها إ ز ا ل ة ا ل أ ذ ى عن المخرج ب ا ل ح ج ا ر ة أ و بالماء قال استطاب الرجل إ ذ ا استنجا أ و استجمر و إ ز ا ل ة ا ل أ ق د ا ر و ا ل ط ه ا ر ة و ا ل ن ظ ا ف ة و ا ل ن ز ا ه ة م م ا ح ا س ن الدين م م ا ح ا س ن هذا الدين العظيم و مما يبين أ ن هذا الدين وسط بين الاديان مثل هذا الباب فقد كان النصارى يزاولون النجاسات و اليهود يشددون في أ م ر ه ا و لا يكفيهم ا ز ا ل ة ا ل أ ث ر بالماء بل تقرض بالمقاريض فديننا وسط و ا لله الحمد بين آ ص ا ر و أ غ ل ا ل اليهود وبين م ب ا ش ر ة النصارى لهذه القاذورات و ا ل ن ج س ا ت ومما يذكر أ ن غسالا يغسل الثياب في بلاد ا ل ح ض ا ر ة في أ م ر ي ك ا الله مستعان أ س ل م من غير د ع و ة من غير أ ن يدعى فسئل عن السبب غسال يقول ت أ ت ي ن ا ل ث ي ا ب من قومه من النصارى فلا يطيق رائحتها و ت أ ت ي ه الثياب من المسلمين و ليس لها ر ا ئ ح ة و السبب في ذلك هو الاستنشا و ا ل ا س ت ط ا ب ة ف أ س ل م بهذا السبب فالدين و لله الحمد هو دين ا ل ن ظ ا ف ة من غير م ب ا ل غ ة ل أ ن بعض الناس يزيد في هذا الباب و لذا جاء تنظيف و تسريح الشعر و الترجل طبا ل أ ن بعض الناس يبالغ سواء كان في ن ظ ا ف ة بدنه أ و في ن ظ ا ف ة ثيابه م ب ا ل غ ة تعوقه عن تحصيل ا ل أ ه م بعض الناس يمكث وقتا طويلا يمكث الساعات ينظف ويصفف و وجد من كان عنده من الثياب بقدر عدد أ ي ا م ا ل س ن ة بحيث إ ذ ا لبس ثوبا لا يعود إ ل ي ه مثل هذا سرع و تبذير فالدين وسط لا يرضى ل أ ت ب ا ع ه أ ن يزدروا و ي س ت ق د ر و ا و لذا أ ب و ا ب ا ل ط ه ا ر ة تتصدر الكتب ل أ ه م ي ت ه ا و أ ي ض ا لا تكون هذه ا ل ط ه ا ر ة على حساب ما هو أ ه م منها و لذا صح ب الخبر ا ل ب ذ ا ذ ة من ا ل إ ي م ا ن من أ ج ل أ ن تكسر ث و ر ة حب الظهور بالمظهر الذي يغري بعض الناس فيعوقه عن تحصيل ما هو أ ه م من ذلك ا ل د ي ن وسط فالاستطابه م ط ل و ب ة لكن لا يبالغ ا ل إ ن س ا ن ولذا نهي المسلم عن ا ل إ س ر ا ف يعني غسل العضو عشر مرات أ ب ل غ في التنظيف من غسله ثلاث مرات لكن يجوز أ ن يغسله عشر مرات لا فالدين وله ا ل الحمد وسط يطلب هذه ا ل ن ظ ا ف ة وهذه ا ل ن ز ا ه ة لكن لا يكون على حساب ما هو أ ه م منه تجد بعض الناس يصرف ت ض ي ع عليه من الوقت في تصفيف شعره و النظر في عطفيه و ملابسه الشيء الكثير هذا مذموم هذا يدخل في حيز السر فقال أ و ل ا يجد أ ح د ك م ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر أ و ل ا ما حكم الاستطابه لو شخص بال ولم يستنج توضا و صلى ص ل ا ة صحيحه ولا ب ا ط ل ة الاستنجاء عند مالك و أ ب ي حنيفه س ن ة و ليس بواجب وعند ا ل ش ا ف ع و أ ح م د واجب الله ا ل ص ل ا ة بالدوني و ا ل ت أ ك ي د في أ م ر الاستنجاء والا يقل العدد عن ثلاث ت ل ي ل على وجوب إ ز ا ل ة هذا ا ل خ ا ر ج و إ ذ ا أ م ر ا ل إ ن س ا ن بتطهير ثيابه وثيابك فطهر فلان أ يؤمر بتطهير بدنه من باب أ و ل ى الراجح والقول بالوجوب ويصرح الفقهاء ب أ ن ه لا يصف قبل الاستنجاء او الاستجمار وضوء ولا ت ي م و ن بل لا بد من إ ز ا ل ة ا ل أ ث ر الخارج قبل الوضوء أ و ل ا يجد أ ح د ك م ثلاثه احجار هذا أ ق ل ما يجزي في العدد و لذا لما جيء له عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بحجرين و ر و ث ة أ ل ق ى ا ل ر و ث ة و قال ا ب غ ن ي ثالثا فدل على أ ن ه لا بد من ثلاثه احجار وبهذا أ ي ض ا قال الشافعي و أ ح م د وعند مالك و أ ب ي ح ن ي ف ة الاستجمار يجزي ب أ ق ل من ثلاثه احجار لحديث من استجمر فليوتر والوتر يقع على الواحد الوتر يقع على الواحد لكنه محمول عند ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل على الحديث ا ل آ خ ر المفسر ل أ ن فليوتر مجمل الوتر كما يطرق على الواحد يطرق على ا ل ث ل ا ث ة و على ا ل خ م س ة و على ا ل س ب ع ة يفسره طلب الحجر الثالث ولو كان الحجر أ و ل اثنين تجزي لما طلب ثالثا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الخشن الذي يزيل ا ل أ ث ر من خشب أ و ورق خشن أ و تراب او اشبه ذلك هو في حكم الاحجار لا بد من و ت ر لا بد من قطع على و ت ر واقل ثلاث ن س ح ا ت يكفي ل أ ن ح ك م حكم الثلاثه يقول حدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه الحديث السابق حديث مرسل قال و ا مرسل بن عبد البر وغيره ك ق و ل مرسل هشام بن عروه عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل وهو موصول عند أ ب ي داود ا ل ن س ا ئ ي عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنه وتجدون المراسل ي ب ك ث ر ة في هذا الكتاب ل أ ن الامام مالك م ا اشرنا سابقا يحتج بالمراسل ي وعلى كل حال الحديث موصول ولا يشكال فيه الحديث الذي يليه يقول حدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إ ل ى ا ل م ق ب ر ة والباء مثلثه م ق ب ر ة و م ق ب ر ة و م ق ب ر ة والذي قال ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه ا أ ب و سعيد المقبري فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين السلام عليكم دار قوم مؤمنين بهذه ا ل ص ي غ ة بالتعريف السلام لكن لو قال سلام عليكم سلام عليكم دار قوم مؤمنين يجزئ لا ما يجزئ نعم كيف يعني ما مر عليكم في كتب ا ل ح ن ا ب ل ة ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلام على الحي ما مر هذا مر ولا ما مر إ ذ ن السلام على الميت يخير لا ما يخير هنا السلام عليكم يعني هل ورد سلام عليكم دار قوم مؤمنين بالتنكير أ م ا ب ا ل ن س ب ة للحي واحد بالاشكال قالوا سلاما قال سلام وما أ ب ا ل ن س ب ة للميت فلم يرد ولذا لا يخير و ل ي س معناهم لا يخيرون إ ذ ا خيروا ف م ع ن ا ه ا ل أ م ر ا ن على حدثه س و إ ذ ا ل م يخيروا فليس م ع ن ا ه اللزوم والوجوب و إ ن م ا يكون ا ل أ ر ج ح ب ه ل ا يكون التخير على سبيل ا ل ت س و ي ة ا ل أ ر ج ح لزوم مورد ا و التعريف السلام عليكم دار ق و م مؤمنين السلام على من على الدار او على سكانها كيف يقو دار قوم مؤمنين خير دور ا ل أ ن ص ا ر ب ي ن ا ل أ ش ك ا ر وهم ل ق ى ا ا ل د رجعنا ر إ ل ى الاشكال نعم فتطلق الدار ويراد بها ا ل ق ب ي ل ة والمساجد في الدور المراد بها المساجد في القبائل وليس م ع ن ا أ ن كل واحد يبني لنفسه مسجد في بيته ويصلي ن ع م أ م ر ببناء المساجد في الدور و أ ن تنظف وتطيب معناه في القبائل كل قبيله تابني مسجد تصلي السلام عليكم دار قوم مؤمنين و إ ن ا إ ن شاء الله بكم لاحقون هذا الاستثناء إ ن شاء الله هل مرده الشك في اللحاق او ان اللحاق بهم مؤكد مؤكد لا أ ح د يشك في الموت لكن إ م ا أ ن يكون التردد اللحوق بهم في هذا المكان أ و يكون هذا الاستثناء ليس على بابه و إ ن م ا كما يقول جمع من ا ل ش ر ا ح ن و ل ا ل ت ب ر ك في قوله جل و علا لتدخلن ا المسجد الحرام إ ن شاء الله هل هذا مرده للتردد ليس ذلك أ ب د ا و إ ن ا إ ن شاء الله بكم لاحقون وددت أ ن ي قد ر أ ي ت إ خ و ا ن ن ا يقول ه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام تمنى أ ن ر أ ى من ي أ ت ي بعده من أ ت ب ا ع ه كما أ ن المسلم في أ ي عصر يتمنى أ ن لو ر أ ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و خدم النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام وهذا التمني هل يدخل في النهي الوارد ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الصحابه فضلوا علينا فهل تمنينا ل ص ح ب ه رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام و خدمه النبي عليه الصلاه والسلام من المنهي عنه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ل ا ي ليست على عمومها الرسول عليه الصلاه والسلام تمنى ا ل ش ه ا د تمنى انه يقتل في سبيل ا ثم يحيى ثم يقتل تمني الخير و لو تمنى ا ل إ ن س ا ن أ ن لو كان مثل فلان الذي يعمل بعمل الخير صار له مثل أ ج ر لكن على ا ل إ ن س ا ن أ ن يرضى و يسلم بما كتب الله له و ما يدري أ ن لو عاش في عصر النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م و صار في عداد المنافقين ما يدري لكن على ا ل إ ن س ا ن أ ن يرضى و يسلم و يعمل وددت أ ن ي قد ر أ ي ت ه إ خ و ا ن ن ا قالوا يا رسول الله لسنا ب إ خ و ا ن ك قال بل أ ن ت م أ ص ح ا ب ي اعلنتم لكم مرتبه وشرف و م ز ي ة غير م ز ي ة ه شرف ا ل أ خ و ا ن ف ا ل ص ح ب ة شرف لا يودانيه شرف وفضل لا يلحقه فضل ف أ د ن ى ا ل ص ح ا ب ة خير من أ ف ض ل من ي أ ت ي بعده خير الناس قارنين ثم الذي ينالونه وهذا معروف قول عامه اهل العلم أ ن ا ل ص ح ا ب ة أ ف ض ل من غيرهم مطلقا و إ ن كان ابن عبد البر يرى أ ن ه قد ي أ ت ي بعد ا ل ص ح ا ب ة ممن هو أ ف ض ل من بعض الصحابه هذا ر أ ي له و يستدل ب أ ح ا د ي ث منها تفضيل العمل في آ خ ر الزمان و أ ن العامل له أ ج ر خمسين و منها نصوص لكن وجه التفضيل في العمل العمل في آ خ ر الزمان مع ق ل ة ا ل أ ع و ا ن و ك ث ر ة الصوارف و الملهيات و المشغلات و الفتن أ ف ض ل منه في الوقت الذي يكثر فيه المعين و المساعد و يبقى فضل ا ل ص ح ب ة لا ي ذ ا ن ي ه أ ي عمل و لا ي ق ل ب منه اي عمل بل أ ن ت م أ ص ح ا ب ي و إ خ و ا ن ن ا الذين لم ي أ ت و ا بعد و أ ن ا فرطهم على الحوض و أ ن ا فرطهم يعني متقدمهم و ا ل أ ص ل في الفرط الذي يتقدم القوم بحثا عن مكان النزول المناسب و عن أ م ا ك ن الماء و الموارد هذا يسمون فرط و الطفل إ ذ ا تقدم أ ب و ي ه يقال له فرط و أ ن ا فرطهم على الحوض والحوض معروف للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جاء وصفه في صحيح ا ل س ن ة إ ن أ ع ط ي ن ا ك الكوثر وتواترت ا ل أ خ ب ا ر بثبوت الحوض ومن يشرب منه فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من ي أ ت ي بعدك من أ م ت ك كيف تعرف عن أ ش خ ا ص لم ت ر ه م كيف ت ع ر ف قال أ ر أ ي ت فقالوا يا رسول الله قال ارايت قالوا قال أ ر أ ي ت ا ل أ ص ل ا يقول ا ر أ ي ت م لكن ك أ ن السائل واحد مع سكوت الجميع فينسب إ ل ي ه م ولذا خص بالخطاب أ ر أ ي ت أ ر أ ي ت لو كان ل ر ج ل خيل غر محجله في خيل دهم بهم غر في نواصيها البياض حجله في أ ط ر ا ف ه ا بياض في خيل دهم لا يخالطها لون آ خ ر و ا ل د ه م ة السواد أ و ما يقرب منه من ا ل أ ل و ا ن فهذه الخيل السوداء او ما يقرب منها إ ذ ا لم يخالطها ب ي ا ض إ ذ ا وجد معها ما خالطه البياض تميزت عن غيرها أ ل ا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال ف إ ن ه م ي أ ت و ن يوم ق ي ا م ة غرا محجلين من الوضوء غرا محجلين ا ل غ ر ة البياض في الوجه ج ب ه ة والتحجيل في ا ل أ ط ر ا ف في اليدين والرجلين من الوضوء أ خ ذ منه بعضهم أ ن الوضوء من خصائص هذه ا ل أ م ة ل أ ن ه إ ذ ا كان غيرهم ي ت و ض ع و ن ما صار لهذه ا ل أ م ة مزيه يعرفون بها مع أ ن ه ثبتت ا ل أ ح ا د ي ث ب أ ن ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة كانت ت ت و ض ع في ق ص ة جريج ت و ض ع في ق ص ة س ا ر ة ز و ج ة إ ب ر ا ه ي م عليه السلام توضات وفي الحديث هذا و ض و ء ي ووضوء ا ل أ ن ب ي ا ء من قبل فعلى هذا تكون خ ص ي ص ة هذه ا ل أ م ة في ا ل غ ر ة والتحجير من أ ث ر الوضوء مع أ ن ه لم ت أ ت ي أ و لم ي أ ت ي بيان ص ف ة وضوء ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة قد يكون وضوءهم ليس على ا ل ص ف ة التي فرضت علينا غرا م ح ج ل ي من الوضوء يعني بسببه و أ ن ا فرطهم على الحوض متقدمهم فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الظالم هكذا روايه يحيى فلا يذادن و أ ك ث ر الرواه على أ ن ه فلا يذادن ت أ ك ي د فلا يذادن الان ما في فرق نعم ما في فرق من حيث المعنى ما في فرق بين ل ت س أ ل ن يومئذ عن النعيم وبين لا ت س أ ل و ن يومئذ عنا ينقلب المعنى نعم وقد سمعت إ م ا م ا ي ق ر أ ه ا هكذا بالنفي هذا لحم قبيح شنيع هنا يقول فلا يذادن هذه روايه احدى التي معنا اكثر الرواه على أ ن ه باللام اللام ا ل م ؤ ك د ة مع نون التوكيد ا ل ث ق ي ل ة ك أ ن ه ا وقعت في جواب قسم محذوف ا ل ل ه ليذادن ا وهذا خبر إ ذ ا كانت فلا يذادن يقول ابن عبد ا ل ب ر رحمه الله قوله فلا يذادن معناه فليبعدن ا وليطردن ا و أ م ا روايه يحيى فلا يذادن على النهي على النهي كيف ينهي ا ل آ ن لا يذادن انت تستطيع أ ن تنهى شخصا أ ن لا يذود ا ل إ ب ن الوارد على حوضه حول حوضك تنهى شخص ان لا يذم لكن كيف يتجه النهي هنا نعم, نعم. يكون سببا لطرده على الحوض نعم لا يفعل فعل يكون سببا لطرده يقول ا بن عبد ا ل ب ر خرج بعض شيوخنا معنا حسنا ل و ا ي ة ي ح ي ا أ ن يكون على النهي أ ن لا يفعل أ ح د فعلا يطرد بسببه عن الحوض فلا يذادن رجال عن ح و ض كما يذاد البعير الضال البعير الضال ضايع نعم اذا وردت ا ل إ ب ل على حوض شخص لا شك أ ن ه سوف يمكن إ ب ل ه من الشرب اذا انضم إ ل ي ه ا غيرها ذ ا د ه و طردها ث ب ا ت للذوق هذه نهي ل أ ل ا يفعل فعلا يكون سببا للذوق فيكون ك أ ن ه طرد نفسه ل أ ن ه م و التسبب أ ح ي ا ن ا يكون ب ق و ة المباشره ا ل آ ن لما لما يقتل زيد عمرو او ي أ م ر زيد شخصا غير مكلف بقتل عمرو ا ل آ ن إ ذ ا قتله زيد باشر و قتل هل لزيد أ ن يقول أ ن ا ما ق ت ل ت قتله السلاح لا باشر و قتل لكن لو أ م ر شخصا غير مكلف أ و ربط عمرا و أ ر س ل عليه أ س د ا هو ما باشرا لكنه تسبب بسبب في ق و ة المباشره ف إ ذ ا فعل فعلا يكون بسببه مطرودا عن ا ل ح ا و ل هو لطرد نفسه كما يقال على نفسها ج ن ت براقش فهو ينهى عن هذا الفعل الذي يكون سببا و هذا السبب في ق و ة المباشره يقول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ا د ي ه م أ ل ا هلمه أ ل ا هلم أ ل ا هلم هلم يعني أ ق ب ل و يستوي فيه المفرد و الجمع و المذكر و المؤنث هذا ا ل أ ص ل فيه و تجوز فيه ا ل م ط ا ب ق ة أ ل ا هلم ا ل أ ص ل انهم جمع و إ ذ ا قال ولا يزادن رجال جمع ما قال أ ل ا ه ل م أ ل ا هلموا ل أ ن ه يستوي فيه الجمع و المفرد و يستوي فيه المذكر المؤنث و تجوز المطابقه ة ألا, ألا, هلما ألا هلمي؟ لكنه م هلما هلمي ا ألا ألا ل مفضول ا ل م ط ا ب ق ة مفضوله ا ل إ ف ر ا د لزوم ا ل إ ف ر ا د أ ف ص ح فيقال إ ن ه م قد بدلوا بعدك قد بدلوا بعدك النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا يدري ماذا يحدث الناس بعده لا يعلم الغيب ماذا يقول عيسى كنت عليهم ما دمت فيه أ م ا بعد وفاته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يعلم ماذا احدث بعده و ا ل غ ل ا ت يزعمون أ ن ه أ ن علمه بعد وفاته كعلمه في حياته بل ينفون أ ن ه مات مصادمه لما جاء في ا ل ق ر آ ن و يزعمون أ ن ه ي ح ض ر اجتماعاتهم و موالدهم ا ل ظ ل ا ل نسال الله العافيه فيقال انهم قد بدلوا ب ع د ه بدلوا بعدك ف أ ق و ل سحقا سحقا فسحقا فسحقا, فسحقا فسحقا يعني بعدا بعدا بدلوا و أ ح د ث و ا في الدين ما ليس منه م بدلوا في الدين فابتدعوا بدلوا و غيروا في التشريع يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى كل من أ ح د ث في الدين ما لا يرضاه الله فهو من المطرودين ع ن ا ل ح ق و يقول أ ي ض ا في الاستذكار و أ ش د ه م من خالف ج م ا ع ة المسلمين كالخوارج و الروافض و أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء و كذلك ا ل ظ ل م ة المسرفون في الجور و طمس ا ل ح ق و المعلنون بالكبائر فكل هؤلاء يخاف عليهم أ ن ي ك و ن و ن ي ك و ن م ن ع و ا بهذا الخبر يقول ابن القاسم قد يكون في غير أ ه ل ا ل أ ه و ا ء من هو شر من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء يقول بن عبد البر و صدق ابن القاسم قد يكون في غير أ ه ل ا ل أ ه و ا ء من هو شر من أ ه ل ا ل أ ه و ى نعم قد يتسلط على المسلمين من هو منهم و من جلدتهم من لا يخالفهم في المعتقد و مع ذلك يكون شر من المخالفين لتعدي ضرره على ا ل آ خ ر ي ن هذا كلام من القاسم على كل حال على ا ل إ ن س ا ن أ ن يحرص أ ن يكون عمله مطابقا لما جاء به النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام موافقا له متبعا ً لا مبتدعا ً و من شرط قبل العمل أ ن يكون مع إ خ ل ا ص عامله صوابا ً على س ن ة رسوله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ف إ ذ ا حرص على أ ن يكون عمله خالصا ً لله عز و جل ل أ ن العمل و إ ن كانت صورته م ط ا ب ق ة لما جاء به النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ن لم يكن خالصا ً ف إ ن ه ليس بالمطابق ل ف ع ل عليه الصلاه و السلام ل أ ن فعله مع ا ل إ خ ل ا ص فيحرص المسلم لا سيما طالب العلم أ ن يعرف من سنته عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و من سيرته ما يمكنه من الاقتداء به و لذا يقول بعض السلف إ ن استطعت أ ن لا تحك ر أ س ك إ ل ا بسنه ف ف ع ل ه ن ا تكن و م ت ا ب ع ة م ا أ ن يعرض عن سنته و سيرته عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و يزعم أ ن ه من أ ه ل العلم و من طلابه فضلا عن كونه يعرف ا ل س ن ة و يخالف ا ل س ن ة ف ا ل أ س و ة و ا ل ق د و ة هو الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ولا يتم الاقتداء و ا ل ا ع ت س ا ء إ ل ا بالعلم والله المستعان مثل ما ي أ ت ي المنافق معه شيء من النور ثم ف ج أ ة يفقده لكن العمل و إ ن كان مشروعا إ ذ ا لم تتوافر شروطه فلا يقبل ما تترتب اثاره عليه و أ ه ل ا ل أ ه و ا ء متفاوتون منهم من بدعته م ك ف ر ة مثل هؤلاء على خطر نعم عندهم شيء من ا ل ت أ و ي ل و عندهم قد يكون اعتمادهم على نصوص و على متشابه من النصوص لكن يبقى أ ن البدع ا ل م ك ف ر ة خطرا و من البدع ما هو دونه يقول حدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن حمران حمران بن أ ب ا ن مولاي عثمان من سبي عين التمر من خيار التابعين و هذه ا ل غ ز و ة و الوقعه في عين التمر حصل فيها خير عظيم في السبي بن سيري إ م ا م من أ ئ م ة المسلمين منهم من سبي عين التمر حمران بن أ ب ا ن منهم المقصود أ ن ه ا غ ز و ة م ب ا ر ك ة مولاي عثمان بن عفان أ ن عثمان بن عفان جلس على المقاعد المقاعد شيء مرتفع ما بني من الطين يقعد عليه إ م ا بجوار المسجد أ و بجوار بيت عثمان رضي الله عنه يجلس فيه للفصل بين الناس يقول استشكل لا تدري ماذا أ ح د ث بعد ه استشكل هذا مع قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أ ع م ا ل ك م فما كان حسن حمدت الله عليه وما كان من شيء استغفرت الله لكم على كل حال هذا إ ن ص ح خرجه البزار ب إ س ن ا د جيد انصح فكونه يعرض شيء من ا ل أ ع م ا ل و لا يقتضي أ ن ي كنا و ل ج م ي ع لا يعني أ ن ه يدري عن كل شيء أ و أ ن ه لا يدري ماذا أ ح د ث و بعده حتى يخبر بذلك عليه ا ل ص ل ا ة و السلام جلس على المقاعد فجاء المؤذن فاذنه جاء المؤذن فاذنه الاذن غير ا ل أ ذ ا ن المؤذن أ ذ ن ليعلم الناس بدخول الوقت ثم ي أ ت ي فيؤذنه فالخلفاء محتاجون إ ل ى ا ل إ ذ ن بعد ا ل أ ذ ا ن لما كانوا فيه من الشغل ب أ م و ر المسلمين يغفل, يغفل الانسان س يسمع ا ل أ ذ ا ن ثم يغفل ينشغل فيؤذن يعني يخبر ب أ ن الاقامه ق ر ب ت فجاء المؤذن ف أ ذ ن ه ب ص ل ا ة العصر فدعا بماء فتوضا ثم قال والله ل أ ح د ث ن ك م حديثا لولا أ ن ه في كتاب الله ما حدثتكم لولا أ ن ه كذا عند مالك لولا أ ن ه و تفسير ا ل إ م ا م مالك الذي عقب به الخبر يدل على أ ن ه يقصد يعني ما وهم فيه لولا أ ن ه في كتاب الله ما حدثتكم و لذلك أ و ر د بعد الخبر ا ل آ ي ة أ ق م ا ل ص ل ا ة طرفي النهار و زلفا من الليل إ ن الحسنات يذهبن ا ل س ي ئ ا د ذلك ذكرا لذاك هذا ت أ و ي المالك فيكون مفاد الخبر في كتاب الله لولا أ ن ه يعني ما يدل عليه هذا الحديث موجود في كتاب الله يقول ما حدثكم والذي في البخاري لولا آ ي ة في كتاب الله ما حدثتكم لولا آ ي ة في كتاب الله ما حدثتكم و قال ع ر و ة كما في الصحيح و ا ل ا ي ة إ ن الذين يكتمون ما أ ن ز ل ن ا من البينات ما دام عنده خبر ي أ ث ر ه عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يجوز له كتمان فبذل العلم ونشر العلم فرض فرض ك ف ا ي ة وقد ت ع ي ن على الشخص إ ذ ا لم يقم به غيره فلولا هذه ا ل آ ي ة أ ن الذين يكتمون ما أ ن ز ل ن ا من البينات ما أ خ ب ر عثمان رضي الله عنه بهذا الخبر ل أ ن ه م يتحرزون ويشددون في ا ل ر و ا ي ة عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م خ ا ف ة أ ن يزل اللسان أ و يخطئ الفهم بشيء ما قاله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيقعون الوعيد الشديد اهل تحري وتثبت ولولا هذا الوعيد ا ل و ع د في ا ل آ ي ة ما حدث ان الذين يكتمون ما أ ن ز ل ن ا من البينات و الذي عندنا في الكتاب لولا أ ن ه في كتاب الله لولا أ ن ه يعني مفاد الحديث موجود في كتاب الله و سوف نرى م ط ا ب ق ة ا ل آ ي ة لمضمون الحديث حصل تصحيف نظير هذا التصحيف الذي معنا آ ي ة ا ل إ ي م ا ن حب ا ل أ ن ص ا ر ايه الايمان حب الانصار, الأنصار روي ة لكنه تصحيف بالاتفاق إ ن ه ا ل إ ي م ا ن حب ا ل أ ن ص ا ر فالرسم بين آ ي ة و إ ن ه متقارب لولا أ ن ه في كتاب الله يعني تصديق مفاد الخبر في كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ا م ر ئ ي ت و ض أ فيحسن و ض و ه يحسنه يسبغه يتممه ي أ ت ي به على الوجه ا ل أ ك م ل بدليل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 وحده لا شريك له دخل ا ل ج ن ة من أ ي أ ب و ا ب ه ا ا ل ث م ا ن ي ة ولا تغتر م م انسان يضمن يضمن أ ن ه إ ذ ا حصل من هذا الشيء دخل ا ل ج ن ة هناك أ س ب ا ب و هذا سبب بلا شك و هناك موانع قد يكون عند ا ل إ ن س ا ن ما يمنع من قبول العمل فعليه حينئذ أ ن يكون خائفا وجلا مع عمله مما ورد عنه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و الذين يؤتون ما آ ت و ا و قلوبهم وجوه الا غفر له ما بينه من ا ل ص ل ا ة ا ل أ خ ر ى حتى ص ل ي ه ا غفر له ما بينه من الصلوات الخمس إ ل ى الصلوات الخمس و رمضان إ ل ى رمضان و ا ل ع م ر ة إ ل ى ا ل ع م ر ة أ ي ض ا ك ف ا ر ة لما ب ي ن ه و المراد بما يكفر هنا الصغائر بدليل م ج ت ن ي ب ة الكبائر ما لم تغش كبيره قد يقول قائل إ ذ ا لم تجد صغائر إ ذ ا لم تجد صغائر هل تكفر الكبائر وهذا الافتراض يمكن أ ن يقع شخص يرتكب كبائر و ي س ع ن ه صغائر لا يمكن لا يمكن لان مقدمات هذه الكبائر صغائر ل أ ن ه م يفترضون أ ن الشخص الذي ليس ع ن ه صغائر يخفف من الكبائر لكن هذا ليس بوارد أ ص ل ا الا على قول من يقول أ ن ه يجب على الزاني أ ن يغض بصره فلا يرتكب ا ل ص غ ي ر ة و ي ن يرتكب ا ل ك ب ي ر ة لكن هذا ليس بصحيح أ ب د ا إ ل ا غفر له ما بينه وبين ا ل ص ل ا ة ا ل أ خ ر ى حتى يصليها ومعروف أ ن هذا سبب ل ل م غ ف ر ة والسبب قد يتخلف أ ث ر ه لوجود مانع قال يحيى قال مالك أ ر ا ه يعني أ ظ ن ه يعني عثمان يريد هذه ا ل آ ي ة أ ق م ا ل ص ل ا ة طرفي النهار وزلفا من الليل إ ن الحسنات ي ذ ب ن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين يعني هذا الوضوء والصلاه هذه الحسنات أ ذ ه ب ت ما بين هذه ا ل ص ل ا ة التي تليها من ا ل س ي ئ ة إ ن الحسنات يذهبن ا ل س ي ئ ة لكن هل يكون العكس السيئات يذهبن الحسنات شخص فعل حسنات وعنده سيئات لا شك أ ن الشرك ل أ ن أ ش ر ك ت ل ح ب ط ن ا عمل هذا ه أ م ر مفرغ من الشرك لكن ما دون الشرك عنده س ر ق ة عنده ربا عنده ذ ن ا وعنده ص ل ا ة و ز ك ا ة وصيام يعني شخص له ح س ن ا ت ا ل سيئه يعني صلى ثم زنى له باب ا ل م ق ا ص ة و ا ل م و ا ز ن ة توضع حسنات في ك ف ة الحسنات و السيئات ثم هذا أ م ر آ خ ر هذا المفلس هذا المفلس هذا في باب ا ل م ق ا ص ة هذا في باب المقاصه الحسد ي أ ك ل الحسنات قالوا في بعض ا ل أ ع م ا ل له أ ث ر في الحسنات كما أ ن بعض الحسنات لا أ ث ر لغيرها فيها و لذا يقولون الصيام لا يدخل في ا ل م ق ا ص ة الصوم لي و أ ن ا أ ج ز ي بك لا يدخل ا ل م ق ا ص ة ن ق ذ ف محصنه ان صح الخبر يحبط عباده ة ستين سنه نعم يبقى ا ل م س أ ل ة على النصوص ثم بعد ذلك لم تقبل معروف أ ن القبول هنا نفي الثواب المرتب على ا ل ع ب ا د ة لا يحبطها من أ ص ل ه ا ه والحسنات ب ا ق ي ة والسيئات لكن أ ن ت ل و عندك مليون ريال و أ ن ت مدينه مليون كان ما عندك شيء هذا قول ا ل م ع ت ز ن ويسمون ا ل إ ح ب ا ط ي ة ينسبون اليه وفي بعض الخطب هذه الخطبه ا ل م خ ض و ب ة وغيره كانت ت ق ر أ على الناس في يوم ا ل ج م ع ة في اول خ ط ب ة من شهر شوال يقول ف ك ب ا ان الحسنات الحمد لله الذي افتتح أ ش ه ر حج في شهر شوال إ ل ى أ ن قال فكما أ ن الحسنات يذهبن السيئات كذلك السيئات يذهبن صالح ا ل أ ع م ا ل هذا ليس على إ ط ل ا ق تؤثر في باب م ق ا ص ة وما ورد فيه بخصوص ص ل ا ة العصر أ م ر عظيم تحبط الحسد ي أ ك ل الحسنات وغيرها من ا ل أ ع م ا ل ل أ ن ه قد يعمل ا ل إ ن س ا ن ع م ل يكون سببا أ و مانعا من قبول العمل أ ا يقول حدثني عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا توضا العبد المؤمن فتمض مض خرجت الخطايا من فيه واذا استنثر خرجت الخطايا من أ ن ف ه ف إ ذ ا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أ ش ف ا ر عينيه ومعروف أ ن الخطايا معاني وليست ب أ ج س ا م ولذا لا يستقيم استدلال من يستدل بهذا الحديث على أ ن الماء المستعمل لا يرفع الحادث ل أ ن الخطايا ليست لها أ ج س ا م م ح س و س ة تنتقل من العين إ ل ى الماء إ ل ى كذا و على كل حال يكفر عنه ما اجترحه من سيئات بهذه الجوارح و الجماهير على أ ن ه محمول على الصغائر و إ ذ ا استنثر خرجت الخطايا من أ ن ف ه ف إ ذ ا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أ ش ف ا ر عينيه و ا ل أ ش ف ا ر كما يقول ابن قتيبه حروف العين يعني أ ط ر ا ف ه التي ا هي منابه الشعر و إ ن كان بعض الناس يطلقه على الشعر نفسه ف إ ذ ا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أ ض ف ا ل يديه ف إ ذ ا مسح ب ر أ س ه خرجت الخطايا من ر أ س ه حتى تخرج من أ ذ ن ي ه ا س ت د ل بهذا من يقول أ ن ا ل أ ذ ن ي ن من ا ل ر أ س ف إ ذ ا مسح ب ر أ س ه خرجت الخطايا من ر أ س ه حتى تخرج من أ ذ ن ي ن فدل على أ ن ا ل أ ذ ن ي ن من ا ل ر أ س و هذا قول ا ل أ ك ث ر و ابن شهاب الزهري يرى أ ن ه م ا من الوجه و يستدل ب ح د ي ث سجد وجهي للذي خلقه و شق سمعه و بصره ف أ ض ا ف السمع إ ل ى الوجه قال الشعبي ما أ ق ب ل منهما من الوجه وما أ د ب ر من ا ل ر أ س لكن ا ل أ ك ث ر على أ ن ه م ا من ا ل ر أ س وجاء الدليل ب أ ن ا ل حديث ا ل أ ذ ن ا ن من ا ل ر أ س ه و صحيح ولا ضعيف الاقرب ضعف ف إ ذ ا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أ ظ ف ا ر رجليه الا نشبقي من ذ ن و ب الخطايا ما الجوارح التي يمكن أ ن تزاول بها الذنوب غير ما ذكر نعم هو ل و ض و ء يشمل الفرجين م ا عند ا ل ز ي د ي ة فنعم من ا ل و ض ن نعم أ ع م ا ل القلوب ا ل ح س د والغل لكن قوله في الحديث ثم كان مشيه إ ل ى المسجد وصلاته ن ا ف ل ة له مشيه إ ل ى المسجد وصلاته ن ا ف ل ة دليل على أ ن جميع الذنوب كفرت لكن هذا ليس على إ ط ل ا ق ه عند الجمهور الذين يحملون الحديث و ما جاء في معناه ل ل ص غ ا ئ ر يعني هذا ب ا ل ن س ب ة لمن لم يرتكب الكبائر أ م ا ب ا ل ن س ب ة للكبائر فلا بد من ا ل ت و ب ة و أ ي ض ا حقوق العباد لا بد من ايصالها الى مستحقها البدل يقول له حكم مبدل يقول ا ل إ م ا م الترمذي رحمه الله تعالى س أ ل ت محمد بن اسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال لي وهم مالك في قوله عن عبد الله ا ل ص ن ا ب ح و إ ن م ا هو أ ب و عبد الله واسمه عبد الرحمن بن عسيله ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل قال أ ب و عمر بن عبد البر في الاستذكار هو كما قال البخاري هو كما قال البخاري لكن الحافظ بن حجر في ا ل إ ص ا ب ة ذكر في ت ر ج م ة الله الصنابحي و أ ن ه غير أ ب ي عبد الله و أ ن ه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أ ر ب ع ه حاديث ا ل ع ل م يقول إ ذ ا قالت حذامه فصدقوها البخاري إ م ا م ا ل ص ن ع ة و أ ق ر ه ابن عبد البر على س ا ع ة اطلاعه نعم واتباعه لمالك يعني لو وجد أ د ن ى مدخل لنقد كلام البخاري ما ترد المرجح قول البخاري رحمه الله ثم بعد هذا يقول وحدثني عن مالك عن سهيل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه عن ابي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ت و ض أ العبد المسلم أ و المؤمن شك من مالك و من غيره والشك في جميع جمل الحديث أ و مع آ خ ر قطر الماء أ و مع آ خ ر قطر الماء او مع كل شك و بعض ا ل ر و ا ة ي أ ت ي بمثل هذا الشكل و إ ن كان لا أ ث ر له المسلم أ و المؤمن لتحري اللفظ النبوي تحرج من أ ن يطلق لفظا مع أ ن ه لم يجزم به هل قال ن ب ي كذا أ و قال كذا ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في قوله اذا ت و ض أ العبد المسلم أ و المؤمن يقول المؤمن و المسلم عندنا واحد يعني ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م شيء واحد عنده وهو قول ا ل إ م ا م البخاري ومحمد بن نصر المروزي مجمع للعلم والجمهور على التفريق بينهما يقول المؤمن والمسلم عندنا واحد لقوله تعالى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا ت ل على أ ن المسلمين هم المؤمنون و ا ل م س أ ل ة م ب س و ط ة في مواضع أ خ ر ى ا ص و ص تدل على أ ن هناك فرقا بين ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن لا سيما إ ذ ا اجتمع كما في حديث جبريل وغيره فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خ ط ي ئ ة نظر إ ل ي ه ا بعينيه مع الماء او مع آ خ ر قطر الماء ف إ ذ ا غسل يديه خرجت من يديه كل خ ط ي ئ ة بطشتها يداه مع الماء أ و مع آ خ ر قطر الماء إ ل ى آ خ ر الحديث تيخرج نقيا ً من الذنوب و مخرج في صحيح مسلم و شاهد للحديث ا ل س ا ب ق وحدثني عمالك عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة عن اس بن مالك أ ن ه قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه و سلم و حانت ص ل ا ة العصر يعني الواو هذه ح ا ل ي على تقدير قد و قد حانت فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه ت م س الناس و هم بالزوراء وضوءا يعني ماء ي ت و ض ع و ن فيه و كان العدد ثمانين فلم يجدوا ماء وفي ق ص ة ا ل ح د ي ب ي ة أ ك ث ر فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إ ن ا ء صغير وفيه ماء يسير والدليل على صغر ا ل إ ن ا ء أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لم يستطع بسط أ ص ا ب ع ه في ا ل إ ن ا ء إ ن ا ء صغير فيه ماء يسير فوضع رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك ا ل إ ن ا ء يده ثم أ م ر الناس ي ت و ض ع و ن منه قال أ ن س ف ر أ ي ت الماء ينبؤ من تحت أ ص ا ب ع ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذه م ع ج ز ة علم ان علام نبوته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ع ج ز ة معجزات يقول اهل العلم هي أ ع ظ م مما أ ع ط ي موسى من ا ل م ع ج ز ة حينما أ م ر بضرب الحجر بعصره ما و ج ه كونها أ ع ظ م من ا ل ح ج ا ر ة ما يخرجونه و إ ن منها لكن هل عرف يعني عرف أ ن من ا ل ح ج ا ر ة ما يخرج منه ماء لكن هل عرف أ ن اليد م ا ا ء ل يخرج منها م ا ي ن ب ع بين ا ل أ ص ا ب ع ولذا يقرر أ ه ل العلم أ ن هذه ا ل م ع ج ز ة أ ع ظ م مما أ ع ط ي موسى عليه السلام على كل حال هم يجتمعان في شيء و أ ن كل م ن ه م خارق لها فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ل أ ن يده في دليل على أ ن إ د خ ا ل اليد وغمسها في الماء قبل غسلها لا يؤثر فيه ثم أ م ر الناس ي ت و ض ع و ن منهم قال أ ن س ف ر أ ي ت الماء ينبع من تحت أ ص ا ب ع ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام توضا الناس حتى توضا من عند آ خ ر ه م وكانوا ثمانين رجلا فينا صغير وما ان يسير توضا من عند آ خ ر ه م كيف توضا من عند آ خ ر ه م من هذه وعند توضا الناس حتى توضا يقول الكرماني حتى للتدريج يعني واحدا بعد ا ل آ خ ر يعني حتى وصلت ا ل ن و ب ة إ ل ى آ خ ر ه م حتى للتدريج و من للبيان اي ت و ض أ الناس حتى ت و ض أ الذين عند آ خ ر ه م و هو ك ن ا ي عن جميعهم قال و عند م معنى فيه و قال ا ل ت ي م ي المعنى ت و ض أ القوم حتى وصلت ا ل ن و ب ة إ ل ى ا ل آ خ ر والحديث شهده جم من ا ل ص ح ا ب ة يعني في هذه ا ل ق ض ي ة شهده ثمان وفي ق ض ي ة أ خ ر ى ث ل ا ث م ا ئ ة لكنه لم يروى الا من طريق أ ن س بن مالك رضي الله عنه لم يروى الا من طريق أ ن س مع أ ن ه شهده جم غفير من ا ل ص ح ا ب ة هل هذا يقدح في الخبر حديث ا ل أ ع م ا ل بالنيات خطب به على المنبر مع ذلك ما نقل إ ل ا من طريق عمر وما نقله عنه خطب به عمر على المنبر ما نقله عنه إ ل ا ع ل ق م و ا ك ذ فهم يكتفون ب ر و ا ي ة م ن تقوم به الحجه انس بن مالك رضي الله عنه قال عمر عايش بعد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ك ث ر من ثمانين س ن ة ف ا ح ت ي ج إ ل ى ما عنده والناس يطلبون العلو قد يوجد عند بعض التابعين عن بعض ا ل ص ح ا ب ة لكن م و ج و د أ ن س فليسوا ب ح ا ج ة إ ل ى أ ن ي ر و ه عن بعض التابعين عن بعض ا ل ص ح ا ب ة ومن تقدمت وفياته فالعلوم مطلوب ة ولا يقول قائل ان هذا مما تتوفر الدوائر على نقله كيف لا ينقل الا من ج ه ة شخص واحد نقول أ ب د اذا إ نقله من تقوم به حجه كفك بهذا نعرف أ ن الدين محفوظ لئلا لا يقول قائل أ ن ه عرف عن ا ل أ ئ م ة أ ن ه م يحفظون مئات ا ل أ ل و ف من ا ل أ ح ا د ي ث قال لما احمد يحفظ سبع م ا ئ ة أ ل ف حديث وين راحت ا ل فرطت ا ل أ م ة بشيء من دينها الدين م ح ف و ظ ما يمكن تفرطه بشيء ا ل أ م ة بمجموعها م ع ص و م ة من التفريط بالدين لكن بعضها يغني عن بعض هذه الحديث بعضها يغني عن بعض فنقل البعض المغني عن البعض ا ل آ خ ر كافي ع ن ي كون الحديث ي ص ر من طريقه او من طريقين هل يلزم أ ن ننقله من مائه طريق رب ا حديث واحد له أ ك ث ر من مائه طريق فلا يلزم أ ن ننقل من هذه الطرق كله ي ق و ل حدثني عن مالك ان ع ي م عبدالله المدني المجمر مجمر بالتخفيف من ا ل إ ج م ا ر وبالتشديد من ا ل ت ج م ي ر م ج م ر وصف بذلك هو و أ ب و ه ل أ ن ه م ا كانا يبخران مسجد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه سمع أ ب ا ه ر ي ر ة يقول من ت و ض أ ف أ ح س ن وروءه إ ح س ا ن الوضوء يكون ب ا ل إ ت ي ا ن بالفرائض والسنن ثم خرج عامدا إ ل ى المسجد يعني قاصدا الى المسجد ليؤدي الصلاه عامدا إ ل ى ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه في ص ل ا ة ما دام يعمد إ ل ى ا ل ص ل ا ة ما دام ما ينهزه للخروج إ ل ا ا ل ص ل ا ة فهو في ص ل ا ة فالوسائل تشترك مع المقاصد ما الذي أ خ ر ج ه إ ل ى المسجد ا ل ص ل ا ة إ ذ ن هو في ص ل ا ة و لذا ينهى عن تشبيك ا ل أ ص ا ب ل أ ن ه في حكم المصلي هذا خرج احتسب له ا ل أ ج ر من خروجه ما دام قاصد ا ل ص ل ا ة فهل نقول مثل هذا في حقوق ا ل آ د م ي ي ن يعني المقرر أ ن الدوام ي ب د أ سبع ونصف نقول ما دام خرجت من بيتك سبع ونصف فانت في دوام لو ما وصلت إ ل ى ع ش ر نقول مثل هذا لا ي ط ر ع ثمان ا لما ي عنده ل ثمان ي ط ر ع ثمان على هذا لكن حقوق ا ل ع ب ا د م ب ن ي ة على المشاح و أ ن ت أ ج ي ر لتشغل هذه ا ل م د ة و هذه ا ل م د ة لا تتم الواجب أ د ا ؤ ه ا هذه ا ل م د ة لا تتم إ ل ا ب أ ن تخرج قبلها بوقت يكفي ف إ ن ه في ص ل ا ة ما دام يقصد و يعمد إ ل ى ا ل ص ل ا ة و إ ن ه يكتب له ب إ ح د ى خطوتي ن ح س ن ة ك ق ل بعضهم باليمنى برجله اليمنى تكتب ح س ن ة و ب خ ط و ة اليسرى يمحى عنه س ي ئ ة ولا شك أ ن اليمنى م ن ا س ب ة للحسنه لشرفها واليسرى م ن ا س ب ة ل ل س ي ئ ة لكنه م م س ت ن ب ا ط ه ف إ ذ ا سمع أ ح د ك م ا ل إ ق ا م ة ل ل ص ل ا ة فلا يسعى يعني لا يسرع ع ى لا ي كي يدرك تكبيره الاحرام و يدرك ا ل ر ك ع ة بل يمشي عليه السكينه والوقار فما يدركه يصليه وما يفوته يقضيه خرج غير متوضع من ت و ض أ ف أ ح س ن موضوع لكن إ ن كان هناك مانع من أ ن ي ت و ض أ في بيته فتح المول م ا وجد مال ثم خرج له احرار إن, ان شاء الله لكن الموضوع موجود في البيت وخرج بدون م و ض و ع ما, ما يترتب عليه التشبيه هذا من باب التشبيه انصح الخبر خبر فيه كلام نعم هذا من باب التشبيه والتشبيه لا يلزم أ ن يكون من كل وجه ف إ ن أ ع ظ م ك م أ ج ر ا أ ب ع د ك م دارا نعم, نعم. ب ع د ك م د ا ر ل أ ن ه واضح في الحديث كل خ ط و ة حسن خطوه ح س ي ة ف إ ذ ا كان أ ب ع د ك ث ر ة الخطا ف ك ث ر ة ا ل أ ج و ر و ك ث ر ة تكفير السيئات قالوا لما يا أ ب ا هريره ل أ ي شيء كان هذا الحكم عظمكم أ ج ر من بعدكم دارا قال من أ ج ل ك ث ر ة الخطا من أ ج ل ك ث ر ة الخطا قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لبني س ل م ة وقد أ ر ا د و ا الانتقال من بيوتهم إ ل ى قرب المسجد قال لهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دياركم تكتب آ ث ا ر د ي ا ر ك م يعني الزموا دياركم تكتب آ ث ا ر م ق ص و د الخضره ولذلك أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ك ت ا ب ة الحسنه وحسيات ما تثبت ولذلك في الصحيح لما أ ر ا د أ ن يشتري حمارا يذهبوا نعم يذهب إ ل ى الصلاه قال في صحيح مسلم فدل على أ ن ه إ ن ا ل ك ت ا ب ة إ ن م ا تكون لمن يمشي على ر ج ل ي ء هو قد ي ع ت ر ي تكون هناك م ف ا ض ل ة بين بين امور نعم شخص أ ر ا د أ ن يشتري بيت هل يكون في ذهنه أ ن يشتري بيت بعيد عن المسجد من أ ج ل الخطاه أ و يشتري قريب من المسجد لكي يعينه على حضور جميع الصلوات م س أ ل ة مفاضل ة كل إ ن س ا ن يعرف همته ف إ ن كان إ ذ ا أ ب ع د المسجد خطرا على, على ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة يمكن بعض ا ل أ و ق ا ت ما يصلي احنا نقول زر و إ ذ ا كان عنده من ا ل ه م ة والحرص على الخير يقول لا بس دياركم تكتب لها ا وقد تتضافر المكفرات من أ ك ث ر من وجه عندك ا ل و ض و الصلوات الخمس العمره الى العمره مجتنبه الكبائر امور مكفرات ك ث ي ر ة و فضل الله واسع أ و س ع مما نتصور و نتخيل لكن ذنوب ا ل ع ب ا د ة ايضا لا ن ه ا ي ة لها لا سيما مع انفتاح الدنيا على الناس سمع أ ب ا ه ر ي ر ة يقول من ت و ض أ ف أ ح س ن إ ل ى آ خ ر ه هذا ظاهره أ ن ه موقوف على أ ب ي ه ر ي ر ة لكنه لا يقال من قبل ا ل ر أ ي و هو أ ي ض ا يروى م ر ف ع ن من حديث ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أ ن ه سمع سعيد بن ا ل م س ي ب ي س أ ل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال إ ن م ا ذلك وضوء النساء ثبت أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام استنجاب الماء يقول انس ف أ ح م ل أ ن ا و غلام النحو إ د ع و ه فيها ماء ف ذ ب ت الاستنجاب من فعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بالماء و سعيد يقول إ ن م ا ذلك وضوء النساء يعني سعيد يخفى عليه النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل سلم ا ا س ت ن ج ب الماء ما يمكن لكن المتوقع أ ن شخص قال على طريقه ا ل ن س ا ء و على أ س ل و ب ا ل ن س ا ء ما ت س ن ح نفسه انه يكتفي ب ا ل ح ج ا ر ة نعم هذا الشعور طريقه ا ل ن س ا ء و أ س ل و ب النسب الذي يقول ما ي ه ن ا م هذا أ س ل و ب ا ل ن س ا ء ف ك أ ن سعيدا رحمه الله ينكر على هذا الذي لا يكتفي ب ا ل ح ج ا ر ة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أ ن ه سنجب و لا يظن أ ن سعيد يخفى عليه م ث ل ه ابدا أ لكن شخص قال له أ ن ا ما تكفيني ا ل ح ج ا ر ة ا ل آ ن كل واحد من نفسه لو أ ع ط ى أ م ه و أ خ ت ه ح ج ا ر ة أ و مناديل كخلص ا ل يكفيك يكفي و ي ج ز ي ب ا ل ا ج م ا ي ك ف يعني ي بعض النساء من حرصهم على الخير مع الجاهل يصدر نزل هذه الافعال يمكن تحج م ر أ ة مترجمه م ح ب ة الحجر ا ك أ ن ه ركن من ا ل ر ك ا ن نعم. مع أ ن ترتكب من ا ل م ح ذ و ر ا ت أ ك ث ر مما قصدته فلما يقول لك واحد من زملائك انا والله ما ن انا تقول ل هذا ا طريقة الاحب ا ا ل ن من ا هذا كان في الأصل يصدر في خير الأصل طلب خير لكن أيضاً الخير المعارض بما وإن هو طلب أيضا يعني أقوى ترك الخير ولذا نهي ب ن عمر من المزاحمه عمر ن و ح ي عن المزاحمه و ب ن عمر رضي الله عنه وارضاه ل ش د ة اقتدائه و ا ت س ا ئ ه كان يزاحم حتى يرعف من الدم يخرج من أ ن ف مرارا ويرجع لكن هذا خير ولا يترك يترك يمكن يفهم أ ن ا سعيد يرى أ ن النساء لا تكتفي ب ا ل ح ج ا ر ة إ ن كان بيانا للواقع فهو صحيح النساء لا تكتفي ب ا ل ح ج ا ر ة لكن نظن أ ن سعيد يرى أ ن ه انه لا يكفي ا ل ح ج ا ر ة بالنسبه للنساء ماذا ظن به ما دام يكفي النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و فعله هو نساء ما يظن به ذلك يقول و حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن ابي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إ ذ ا شرب الكلب في إ ن ا ء أ ح د ك م فالغسل سبع مرات إ ذ ا شرب يقول من حجر كذا هو في ا ل م و ط ة و المشهور عن ابي ه ر ي ر ة من ر و ا ي ة جمهور أ ص ح ا ب ه أ ن إ ذ ا ولغ و هو المعروف في ا ل ل غ ة يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما إ ذ ا شرب بطرف لسانه أ و أ د خ ل لسانه فيه فحركه هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ا ء كالماء و نحوه يلغ فيه و في غير ا ل م ا ء يقال لاعقه و في ا ل إ ن ا ء الفارغ يقال لحسه و ا ل أ ك ث ر على قياس ب ق ي ة البدن على اللسان و الفم ل أ ن ه إ ذ ا أ م ر بالغسل من م ب ا ش ر ة الفم و أ ش ر ف ما فيه فلا أ ن يؤمر بالغسل من ب ق ي ة ا ل أ ع ض ا ء من بابعه و إ ن كان بعضهم يرى أ ن التسبيح و التشديد إ ن م ا هو للفم فقط على ج ه ة التعب ويضاف أ ي ض ا إ ل ى ا ل ت س ب ي ع التتريب و إ ن لم يقع في ر و ا ي ة مالك التتريب لكنه ثابت من حديث ب س ي ر ي ن عن ابي ه ر ي ر ة و إ ن اختلفت ا ل ر و ا ي ة في محله هل في ا ل أ و ل ى اولاهن أ و إ ح د ا ه ن أ و أ خ ر ا ه ن أ و عفروه السابع عفروه ا ل ث ا م ن اختلاف بين الرواد في محله والمرجح من حيث كثره الرواد و ضبطهم أ و ل ا ه ن و هو الموافق للمعنى ل أ ن ه إ ذ ا وضع التراب في ا ل غ س ل ة ا ل أ و ل ى أ ز ا ل أ ث ر ه ما بعده من الغسلات لكن لو جعلته في ا ل أ خ ي ر ة احتجت الى غ س ل ة ز ا ئ د ة لتنظيف ا ل إ ن ا ء من أ ث ا ر التراب إ ذ ا شرب الكلب في إ ن ا ء أ ح د ك م احدكم, أحدكم اناء أ ح د ك م هذه ا ل إ ض ا ف ة ا ل م ق ص و د ة و لا غير م ق ص و د ة إ ذ ا قلنا مقصوده ما تغسل إ ن ا ء ك انت اللي تملك انت بحيث لو استعرت إ ن ا من جارك و ل غ في كلب ت ط ه ي ه و تكثر ولغه في الخير ما تغسل غسل غسل غسل غير مقصوده غير م ق ص و د و لكن ا ل م س أ ل ة ا ل ا غ ل ب ي ة الغالب ان ا ل إ ن ا ء الذي عنده هو في ملكه فيكون إ ن ا ء جاء في روايه مسلم إ ذ ا بلغ الكلب إ ن ا ء احدكم ف ل ي ر ق ا ل أ م ر ب ا ل إ ر ا ق ة بعضهم يقول أ ن ه ا غير م ح ف و ظ ة لكن إ ذ ا قلنا أ ن ا ل أ م ر بالغسل من أ ج ل ا ل ن ج ا س ة فالماء تنجس لا بد من اراقته لا سيما إ ذ ا كان م ا ئ ع أ م ا إ ذ ا كان جامدا و ولغ ف ي الكلب أ و لعقه كما تقدم يلقى ما لعقه و ما حوله ك ا ل ف أ ر ة تقع في السمن إ ذ ا شرب الكلب أ و ولغ الكلب في ن ا ء أ ح د ك م فليغسله سبع مرات و ا ل أ م ر بالغسل للنجاسه عند ا ل أ ك ث ر و للتعبد عند ا ل إ م ا م مالك ل أ ن ه يرى أ ن الكلب طاهر ف ا ل أ م ر بغسله ا ل سبعا ت ع ب د و ا ل ح ن ف ي ة ي ق و ل و ن بالغسل ث ل ا ث ة كغيرها من الانجاس تغسل ثلاثه ة ما ح ت ر و يؤيدون قولهم بفعل ابي ه ر ي ر و فتواه بفتوى ابي ه ر ي ر راوي الحديث و يقول ر ا و ي أ ع ر ف بما ر و ى و الجمهور يقول لله العبره بما روى لا بما ر أ ى مع أ ن ه ثبت عنه أ ن ه أ ف ت ى بالغسل سبعا ففتواه ا ل م و ا ف ق ة للنص أ و ل ى بالعمل من فتواه المخالفه عرفنا أ ن الغسل ل ل ن ج ا س ة عند الجمهور وعند ا ل م ا ل ك ي ة تعبد ل أ ن الكلب ا ه ر عندها ذ ا ولغ في ا ل إ ن ا ء يجب غسل ماذا عن الصيد إ ذ ا صاد بفمه ولا يصيد إ ل ا بفمه ي و ص ل سبعا ويترب و ل ما يحتاج المالكي ة من أ ق و ى أ د ل ت ل صيد أ ن ه ل ا ي ومر ب غ س ل ه ولبتري ا به ل أ ن ه لكان ل ن ج ا س ة مختلف ا ا ا ل أ م ر من انا ولا صيد ولا غير اذا كانت ا ل ع ل ة م ع ل ك ن هل بولى لكن هل ل ذ ي ن يقولون أ ن الغسل ل ل ن ج ا س ة ي أ مرون بغسل ا ل ص ي د سبمرات واتراب لكن جوابهم عن هذا أ ن الصيد ي أ ت ي عليهما هو أ ش د من هذا وهو الطبخ لكن لو قدر أ ن ا ل إ ن س ا ن يريد أ ن ي أ ك ل الصيد نيه بدون طبخ قيل له اغسله قيل له اغسله لا بد أ ن يغسله التتريب اولاهن بالتراب معفروه ا ل ث ا م ن ة هم يقولون يجعل في إ ح د ى الغسلات تراب ف ك أ ن ا ل غ س ل ة ا ل م ص ا ح ب ة للتراب عن غسلتين ولذا لا تخالف هذه ا ل ر و ا ي ة ر و ا ي ة ا ل س ا ب ق والمرجح أ ن ه يكون في ا ل غ س ل ة ا ل أ و ل ى لما سمعنا و التتريب لا بد منه و لا يغني عن التراب غيره من الموظفات قد يقول قائلا عندي ص ا ب و ي ك ف ي ابلغ ل ت ر ا أ ب من التراب يكفى الا ما ي ك ف يكفي, يكفي و قد أ ظ ه ر ذلك الطب قالوا ان في لعاب الكلب د و د ة أ و ج ر ث و م ة لا يقضي عليها إ ل ا التراب لكن مع الغالي تموت قطعا لكن مع ص ا ب و ن ما تموت نعم هذا يقول ان من غلي القدر نطبخ القدر نضع على النار فيكفي في عن التراب أ و يكفي عن الماء والتراب لماذا ا ل ن ج ا س ة لا تزول إلا بالماء لكن التراب ثم قلنا أ ن الغلي يقوم مقام التراب يقتل هذه ا ل ج ر ث و م ة على كل حال مثلما قلنا مرارا الحكم في ذلك النص الحكم بذلك النص فالصيد له وضعه و ا ل إ ن ا له وضعه وله الظاهر قال أ ه م ه العلم、هيكل. لكن ي ا ب س تلمسه ا ي ا ب س ما ينجس اليابس ما ي ن س لكن لو رطب أ و باشر شيئا رطبا ينجس ترى المساله نحتاج الى الان خمسه حديث يقول وحدثني عن مالك أ ن ه ب ل غ و أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير اعمالكم ا ل ص ل ا ة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن حديث مفاوز بين مالك والنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لكنه مو صول عند ابن ماجه من طرق و هذه الطرق كلها لا ت أ س ل ا من ضعف لكن ب م ج م و ع ة تدل على أ ن له ق ص ل ا استقيموا على ا ل ج ا د ة و على الطريقه و على المنهج و ا ل م ح ج ة و ا ل أ م ر ب ا ل ا س ت ق ا م ة و الخبر عن أ ص ح ا ب ه ا م س ت ف ي د في الكتاب و السنه فاستقم أ م ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قل آ م ن ت بالله ثم استقم فعلى المسلم أ ن يستقيم و يلزم الطريقه و ا ل م ح ج ة متبعين في ذلك خطى ا ل ق د و ة و ا ل أ س و ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام م ن ت ث ي ل ي ن ما أ م ر ت م به مجتنبين ما نهيتم عنه ولن تحصوا و لن تحصوا يعني لن تطيقوا أ ن تعملوا بجميع ما أ م ر ت م به لن تحصوا لكن سددوا و قاربوا قد يقول قائل إ ذ ا ما دمنا لن نحصي و لن نطيق كيف نعمل جاء الامر بعد ذلك بقوله واعملوا لا ت ي أ س و ا انتم لن تحصوا لكن لا ت ي أ س و ا و ا ل إ ح ص ا ء كما يفهم منه عدم ا ل إ ط ا ق ة أ ي ض ا أ ن ا ل إ ح ص ا ء ب د ق ة غير ممكن يعني ا ل م ح ا س ب ة و ا ل م ر ا ق ب ة أ م ر مطلوب تقو ل الله ولتنظر نفس ما قدمت يقول عمر رضي الله عنه حاسبوا أ ن ف س ك م قبل أ ن تحاسب وعلى ا ل ن س ا ن يحاسب نفسه ويراقب ويدئم النظر في عمله ويصحح خ ط أ ه لكن مع ذلك قد يراقب نعم من اتق الله جل و علا حسب استطاعته و قدرته لن يخيب الله رجاءه لكن قد تكون عند ا ل إ ن س ا ن د س ي س ة في قلبه تخون و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الانسان جالس في المسجد ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن و عنده أ ن ه مع ا ل س ف ر ة الكرام البرر و في قلبه شيء يمنع من ترتب ا ل آ ث ا ر شخص يعلم الناس وعنده أ ن ه تصلي عليه يصلي عليه قشر حتى ويدعو له إ ل ى آ خ ر ه وفي النهايه تمنى ا ل س ل ا م كفاف لا له ولا علي ه ل أ ن هذا العلم أ م ر ه و ش أ ن ه خطير يعني من علوم ا ل آ خ ر ه المحضه لا يجوز فيه التشريك و أ و ل من تسعر بهم النار يوم القيامه الثلاثه و منهم العالم ن ا ل ا ل ل العافيه و لن تحصر ا ل إ ن س ا ن يظن ان م س أ ل ة أ م و ر الدنيا ت يمكن ا ح ص ا ء تحسب ا ل أ ر ب ا ح و الخسائر و عندك آ ل ا ت و عندك من يساعدك على هذا لكن أ م و ر ا ل آ خ ر و لذا هذا ا ل أ م ر مقلق بالنسبه للمخلصين الصادقين و َ إ ِ ن َّ أ َ ح َ د َ ك ُ م ْ ليعمل َََُ بعمل ََِِ أ َ ه ل ِ ا ل ج َ ن َّ ة ِ حتى ََّ ما َ يكون ََُ بينه َُْ ب َ ي ْ ن َ ه بَيْنَهُ ا الا َّ ذرائع َِ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله يعني هل السلف قالوا هذا حديث مطلق يقين بالحديث الاخر بما يبذل للناس ويظهر للناس وعملنا صحيح ومناسب ومخلصين وموافق لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام لا الخوف يساورهم و جاء الخبر عنهم أ ن ه م جمعوا بين إ ت ق ا ن العمل و إ ح س ا ن ه الخوف الوجه بخلاف من جاء بعده ممن يغلب عليه اساءه العمل مع ا ل أ م ن و ع م ل و ا و خير اعمالكم ا ل ص ل ا ة خير ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه ا أ ه م أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م و الخطاب لمن يلفظ بالشهادتين أ ه م ا ل أ ع م ا ل و خيرها و أ ك ث ر ه ا أ ج ر ا و أ ع ظ م ه ا ا ل ص ل ا ة و لا يحافظ على الوضوء إ ل ا مؤمن نعم باب ما جاء في المسح ب ا ل ر أ س والاذنين عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان ي أ خ ذ الماء ب ي ص ب ع ي ه ل ا ذ ن ي ن عن مالك أ ن ه بلغه أ ن جابر بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي سئل عن المسح على العمامه فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء عن مالك عن هشام بن ع ر و ة أ ن أ ب ا عروه بن الزبير كان ينزع العمامه ويمسح راسه أ س ه ب ل مالك م ا نافع ء عن عن أنه رأى على ر أ ا بالماء م يومئذ ونافع عن صغير والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل وسئل ل ل ا خمار م و ي ح على رؤوسهما و س مالك عن رجل توضا فنسي ان يمسح على ر أ س ه حتى جف وضوءه قال أ ر ى ان يمسح ب ر أ س ه و إ ن كان قد صلى أ ن يعيد الصلاه ة يقول المؤلف م ح الله تعالى باب ما جاء المسح من الرأس والأذنين المسح من الرأس والأذنين يعني دون الحوائل يعني من من في رأس رأس دون من ع م ا م ة وخمار ونحوهم وهذا ر أ ي ه رحمه الله يقول حدثني يحيى عمالك عم عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان ي أ خ ذ الماء ب أ ص ب ع ي ه لاذنيه أ بأصبعيه لأذنيه, بأصبعيه لأذنيه يعني كل أذن أصبع ذ ن يعني ي ه كل ل و كل أ أ ص ب ع شبال ب النص كان يأخذ الماء ص يأخذ ي أ ع لأذنيه كل أصبع لها أصبع أذن يعني مقابله ا ل ت ث ن ي ة ب ا ل ت ث ن ي ة مثل ا ل ج ا م ب ا ل ج ا م كل, كل أ ذ ن لها أ س ب و ع ا ن لكن اللفظ, اللفظ ما فيه ما يدل على هذا هو المراد هو المراد بلا شك نعم. نعم وسبق الكلام في ا ل أ ذ ن ي ن و أ ن ه م ا من ا ل ر أ س لقوله في الحديث السابق ف إ ذ ا مسح ر أ س ه خرجت الخطايا من الاذنين والخلاف في ذلك معروف تقدم كلامه فيه يقول وحدثني يحيى عن مالك أ ن ه بلغ و ان جابر بن عبد الله سئل عن المسح عن ا ل إ م ا م ه فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء هذا ر أ ي جابر رضي الله عنه أ ن ه لا يرى المسح على ا ل إ م ا م بل لا بد أ ن يمسح الشعر بالماء امتثالا ل ل آ ي ة امسحه ب ر ؤ و س ه ثم قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه ان ابا عروه بن الزبير كان ينزع ا ل ا م ا م و يمسح على ر أ س ه بالماء والمسح على ا ل إ م ا م مساله خ ل ا ف ي ة بين أ ه ل العلم فروي عن ج م ا ع ة من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين أ ن ه م أ ج ا ز و ا المسح على ا ل إ م ا م ه وهو ثابت مرفوعا إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من حديث عمرو بن أ م ي ة وبلال و ا ل م غ ي ر ة و أ ن س وهذا مذهب أ ح م د رحمه الله المسح على ا ل إ م ا م ه وذهب الجمهور إ ل ى أ ن الاقتصار على مسح ا ل إ م ا م ه لا يكفي ولا يجزي حتى يمسح جزء من ا ل ر أ س مع ا ل إ م ا م ه عندنا الخبر عن جابر ما جاء أيضا عن أ ب ي ع ر و ة بن الزبير أ ن ه كان ينزع ا ل إ م ا م ه مذهب الجمهور أ ن المسح على ا ل إ م ا م ه لا يكفي وحده بل لا بد أ ن يمسح معها جزء من ا ل ر أ س و مذهب ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن ه يكفي في مسح على ا ل إ م ا م ه وهو مروع ي ن جم من ا ل ص ح ا ب ة و التابعين و فيه ح د ي ث كما سمعنا و قياسا على الخف ف ا ل ا م ا م ة إ ذ ا كانت محنكه يشك نزعها هي ب م ث ا ب ة الخف مع ما جاء فيها من ا ل أ خ ب ا ر المرفوعه و ل أ ن هذا ان ا ل ن س ا ن يتوسع فيمسح على كل ما غطى ا ل ر أ س كما زعم بعضهم يمسح على ا ل ط ا غ ي يمسح على الشماغ يمسح على لا بد أ ن تكون على ا ل ط ه ا ر ة يقول عن مالك عن نافع أ ن ه ر أ ى ص ف ي ة بنت أ ب ي عبيد ا م ر أ ة عبد الله بن عمر العابد الناسك زوجته ص ف ي ة بنت أ ب ي عبيد ا ل ث ق ا ف ي ة أ خ ت المختار أ خ ت المختار بن أ ب ي عبيده الذي تعنبه وليس في هذا مستمسك ل أ ح د يقصد البيوت التي ليست على شرطه احتجاجا ب أ ن ص ف ي أ خ ت المختار بعض الناس ما يهمها ان يكون البيت بيت استقامه وفضل وخير وصلاح نقول مهما كانوا مهم ص ا ي ر ي مثل المختار والدافع لذلك وش الدافع, إيه الدافع ما هو, هو نفس البيت لا ل أ ن هذه هذه على وجه خ ص و ص تعجبهم فيقال له انتظري يا اخي بحث عن خير وفضل و ا س ت ق ا م ة يعينونك على صلاح ا م ر أ ت ك وصلاح ذريتك يقول م ا م ص ي ر ي النار د ا م ن المختار والسبب ب ا ع ث له على ذلك كون هذه ا ل م ر أ ة أ ع ج ب ت ه أ و مدحت له يقول يا أ خ ي هذا خطر تعرض أ ن ت نفسك للخطر ف ض ل عن زوجتك و أ و ل ا د ك فهذا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتزوج أ ن يختار ا ل م ر أ ة الصالحه من البيت الصالح الذي يعينه على نفسه وعلى ق س ر ت ه يسافر وهو مرتاح مطمئن إ ذ ا ذهب ا ل أ و ل ا د إ ل ى بيت محفوظ ولا يقول ه ذ ه خيار ا ل أ م ه فعل وما يدريك ان المختار انما حصل منه ما حصل بعد الزواج يعني أ ن ت إ ذ ا تزوجت وحرصت على أ ن تختار ثم بعد ذلك انحرف من انحرف من أ خ و ة ا ل ز و ج ة ما انتم م س ؤ و ل و ا لكن الكلام لما يكون الخيار بيد عليك أ ن تحتاط لنفسك ولنسلك وما ت ب ر أ به ذمتك وما يعينك على خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة انه ر أ ى ص ف ي ة بنت أ ب ي عبيد ا م ر أ ة عبد الله بن عمر تنزع خمارها و تمسح على ر أ س ه ا بالماء ولا شك أ ن الخمار خ م ر المراه ل س ي م ا اذا شق نزعه ملحق بالامامه و إ ن كان بعضهم يرى أ ن ا ل أ ص ل ق ص ل ا ل ر أ س و العمامه جاءت على خلاف ا ل أ ص ل فلا يقاس عليها الخمار و تمسح على ر أ س ه ا بالماء و نافع يومئذ صغير صغير دون سن التكليف و لا مانع من أ ن يروي الصغير لكن لا تقبل روايته و هو صغير حتى يكلف إ ذ ا ضبط و اتقن و هو صغير ثم أ د ى ما حفظه و ضبط و اتقنه بعد البلوغ قبل فتقبل ر و ا ي ة الصغير و تقبل ر و ا ي ة الفاسق إ ذ ا أ د ى بعد ا ل ا س ت ق ا م ة تقبل ر و ا ي ة الكافر إ ذ ا أ د ى بعد ا ل إ س ل ا م ففي حال التحمل لا يشترط إ ن م ا الشروط في حال ا ل أ د ا ء و سئل مالك عن المسح على ع م ا م ه و الخمار فقال لا ينبغي أ ن يمسح الرجل و ا ل م ر أ ة على ع م ا م ة و لا خمار و ليمسح على رؤوسهما و بذلك قال أ ب و ح ن ي ف و الشافع وليمسحا على رؤوسهما يمسحا ل رجل المراه على رؤوسهما وليمسحا على رؤوسهما ما قال على راسيهما توالي التثنيه ثقيل ولذا جاء فقد صغت قلوبكما ما قال قلباكما توالي التثنيات ثقيل ولذا قال على رؤوسهما اذن ما الاصح في التخريج ا نقول رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أ و في صحاحيهما هذا ا ل أ ص ل صحيحيه لكن توالتا اذا أ ر د ن ا أ ن نطبق قلوبكما صغت قلوبكما قلنا في صحاحيهما نعم يعني ت س ت ف ق ل في بعض الكلمات دون بعض وش الفرق بين صحيحيهما و ر أ س ي ه م ا نعم و إ ن طائفتان من المؤمنين كمل اقتتل يعني انت نظرت الى ا ل أ ف ر ا د أ ف ر ا د الرجال كثير و أ ف ر ا د النساء نعم فالرؤوس كثيره والقلوب ل ل م ر أ ت ي ن ك ث ي ر ة و ل ا ق ل ي ل ة يعني اذا وجهنا ما جاء عندنا لن نستطيع توجيه ا ل آ ي ة على كل حال ا ل أ ص ل تثني صحيحيهما هذا ا ل أ ص ل نعم يعني اذا أ و ق ع خلاف ا ل أ ص ل في لبس فالمعتمد ا ل أ ص ل نعم ل أ ن ه لا يلتبس لن يلتبس بغيره لكن لو قلنا في صحاحهما يمكن للبخاري أ ك ث ر من صحيح و لمسلم اكثر من, من صحيح محتمل لكن القلوب لا يمكن أ ن يفهم منها أ ك ث ر من هذا و سئل مالك عن رجل إن ت و ض أ فنسي أ ن يمسح على ر أ س ه ت و ض أ فنسي أ ن يمسح على ر أ س ه حتى جف و ض و ء ه فقال ارى أ ن يمسح ب ر أ س ه يعني وحده يقول ا ل م ا ل ك ي ة ل أ ن الفور إ ن م ا يجب مع الذكر لا مع النسيان و إ ن كان قد صلى أ ن يعيد ا ل ص ل ا ة لماذا ل أ ن ه ترك فرض ما فرائض ا ل ذ ج فلا ي م ز ئ ه كما لو ترك غسل الوجه او غسل الرجلين لا بد من ا ل ا ع ا د ة هذا يقول مما عمت به البلوى في عصرنا و افتتنا و به الكثير من طلاب العلم فكيف ب ع ا م ة الناس هو الانترنت يقول خ ل ا ص ة ا ل م س أ ل ة من المعلوم أ ن ه من خلال هذه ا ل ش ب ك ة و عبر مواقع م ع ر و ف ة تطرح مسائل للنقاش ب ح ج ة التدارس وغالبا المسائل تكون من الغرائب المسائل غ ر ي ب ة او تطرح من ج ه ة و ا ح د ة كحلق ا ل ل ح ي ة والتصوير وسماع ا ل أ غ ا ن ي والحجاب وغالب من يشارك هم من ا ل م ت ط ف ل ة على موائد العلم أ ق و ل طرح مثل هذه القضايا ا ل ه ا م ة ا ل ش ر ع ي ة التي لا يستفتى فيها غوغاء الناس بل مردها إ ل ى أ ه ل العلم الراسخين فيه الذين عرفوا بالعلم و العمل و الورع لا يكفي أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن عنده شيء من العلم بل لا بد أ ن يقترن بذلك العلم العمل الدين الورع و ليس في فتواه م ف ت م متبع ما لم يضف للعلم و الدين الورع و كون مسائل الدين تطرح للاستفتاء وتحشد لها ا ل أ ص و ا ت هذه ك ا ر ث ة هذا يتخذ الناس الرؤساء و الرؤوس الجهال كما أ خ ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي س أ ل و ن فيفتون بغير علم مثل هؤلاء لا ينبغي ان نسال بل لا يجوز سؤالهم إ ن م ا السؤال لمن هو من أ ه ل العلم والعمل إ ذ ا كانت المسائل ا ل ع ل م ي ة تطرح للاستفتاء أ و لحشد ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ص و ا ت يقع ما أ خ ب ر به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ك و ن ي س أ ل من لا علم له فيظل و ي ظ ل بهذه ا ل ط ر ي ق ة والله المستعان هذا قريب م ن يقول انه يشتغل او يعمل في مقهى انترنت ولكن بعض الشباب نصحني ب أ ن لا أ ع م ل فيه ل أ ن ه لا يجوز شرعا كما قولك الانترنت معروف أ ن ه فيه الشر و الكثير الغالب وفيه الخير د ر و س ا ل ع ل م ي ة تنشر من قبل أ و عبر الانترنت لكن غالبه الشر نعم إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يضمن نفسه ب أ ن لا يستعمله إ ل ا فيما ينفع ب الدروس فقط لكن أ ن ناله ذلك و المواقع و ما يقذف فيها يستهويه بعضها و يجر بعضها إ ل ى بعض كثير من الناس اليوم يمضي الساعات الطوال أ م ا م هذه الشبكات و هي حبائل ظل بسببها كثير من أ ه ل الخير و ا ل ا س ت ق ا م ة بسبب ما يقذف فيها من الشبهات و فيها أ ي ض ا ما يثير الشهوات لا شك أ ن ضررها أ ك ث ر من نفعها لكن إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن من أ ه ل الحزم و قال إ ن ه يقتني هذه ا ل آ ل ة من أ ج ل سماع الدروس فقط و يعرف م و ع ي د ه ا و يعرف كيف يصل إ ل ي ه ا دون أ ن يعترضه ف طريقه شيء مما يكدر صفو العلم هذا قد يتجاوز في حقه لكن الغالب أ ن ه ا شر و الله المستعان يقول ما ر أ ي ك م م ن إ ذ ا مر بايه تسبيح رفع سببته و حال القيام عرفوا ان رفع ا ل أ ص ب ع من أ ج ل ا ل ش ه ا د ة أ و من اجل, من الدع من أجل الدعاه يدعى بها نعم يقول إ ذ ا كان عند الشخص كبائر وصغائر فهل تكفر عنه الصغائر مع وجود الكبائر أ و اشترط التكبير لتكفير الصغائر عدم وجود الكبائر لعموم القوي ان تجتنبوا الى آ خ ر ه إ ذ ا كان عند الشخص كبائر وصغائر فالصغائر تكفرها الصلوات الخمس و رمضان و ا ل ع م ر ة و ما جاء في النصوص من المكفرات و أ م ا الكبائر فلا يكفرها إ ل ا ا ل ت و ب ة كما أ ن الصغائر تكفر بمجرد اجتناب الكبائر تكفر بمجرد اجتناب الكبائر فاجتناب الكبائر مكفر من المكفرات كالصلوات الخمس ي ق و ل هل هناك عدد كبير من ا ل ح د ي ث ت ج ا و ز ا ل طرق الخمسين طريقا بعدد كبير جدا نعم تجاوزت الخمسين طريقا بدليل أ ن ك تسمع مئات ا ل أ ل و ف مما ي ح ف ظ ه ل م م س ب ع م ا ئ ة أ ل ف ولو أ ر د ت أ ن تحصي ما جاء من غير تكرار ما جاوزت العشرين والثلاثين أ ل ف وكثير منها غرائب فدل على أ ن ا ل ب ق ي ة لها طرق ك ث ي ر ة و إ ذ ا نظرت في كتب الرجال وجمعت جميع ما في كتب التراجم لا تتجاوز الثلاثين أ و ا ل أ ر ب ع ي ن أ ل ف مع أ ن ه وجد في بعض البرامج من ر و ا ة ا ل أ ح ا د ي ث يعني بالتكرار أ ك ث ر من ث ل ا ث ملايين رام فهذا يدل على أ ن هناك طرق ك ث ي ر ة جدا للحديث الواحد بل ذكر أ ب و إ س م ا ع ي ل الهروي أ ن ه روى حديث ا ل أ ع م ا ل بالايات ن عن يحيى بن سعيد أ ك ث ر من س ب ع م ا ئ ة ر ا ب ع مع أ ن ه وجد أ ي ض ا ما هو أ ك ث ر من ذلك يقول س ب ق أ ن سمعنا منك أ ن م س أ ل ة التنشيف خ ا ص ة بالغسل دون الوضوء ف إ ن ه لم يرد فيه شيء فما هو الصواب م س أ ل ة التنشيف عند ا ل ح ا ج ة سواء كان في الغسل أ و في الوضوء إ ذ ا احتيج إ ل ى ذلك ل ب ر و د ة الجو لا ب أ س مع أ ن ه يجوز التنشيف مطلقا عرض عليه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ا ل م ن ش ف ة لم يردها ل أ ن ه ليس ب ح ا ج ة إ ل ي ه ا لكن لو قامت ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا فلا مانع منها و إ ل ا في ا ل أ ص ل أ ن يترك الماء كما هو لتخرج الذنوب مع آ خ ر قطر الماء يقول ا ل ا خ و ة ي س أ ل و ن فيما هو من ا ل إ ب ل و ليس بلحم مثل الكبد و غيره ك ر ش و ا ل م س ر ا ن و ا ل م ر ق يقول اما ب ا ل ن س ب ة للمرق فليس بداخل أ ص ل ا ولم يقل به أ ح د أ م ا ح د ا ذلك م م حواه الجلد فيدخل في مسمى اللحم و إ ن كان من غير اللحم كالكبد وطحال و م س ر ا ن وكرش بدليل أ ن المحرم لحم الخنزير المنصوص عليه لحم الخنزير ويراد به جميع ما حواه جلده فكذلك ا ل إ ب ل مع أ ن المعروف عند الحنابله ن ه خاص باللحم اللبن ما ف ش ل ب ن والمرق والرشوه ذ ما ش هناك فيه أ س ئ ل ة خ ا ص ة لا يستفيد منها السامع هذه لو تركت يعني الى وقت آ خ ر هل ورد دليل خاص لدعاء سجود التلاوه نعم في سنن أ ب ي داود وغيره أ ذ ك ا ر خ ا ص ة لسجود التلاوه يقول كيف الرد على من يحتج ب ق و ل ي ف إ ن ك لا تدري ما أ ح د ث بعدك على أ ن ا ل ص ح ا ب ة منهم من من إ ي ش أ ح د ث خصوصا الطعم اليوم في ا ل ص ح ا ب ة في الصحف على أ ش د ه اي معروف لا تدري ما أ ح د ث بعدك لكن في كلام ما هو واضح سوء الخط على كل حال ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ح ا ب ة من ثبت على إ س ل ا م ه وهم ا ل أ ص ل وهم ا ل أ ك ث ر هؤلاء لا كلام ل أ ح د فيهم ل أ ن الله جل و علا عدلهم في كتابه و جاءت النصوص ا ل ق ط ع ي ة عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ه م خير الناس و هم ح م ل ة الدين فالطعن فيهم طعن في الدين و المقاصد و ا ض ح ة جليه و لذا تجدون من يطعن يعمد إ ل ى شخص تجده أ ك ث ر الناس حملا للدين أ ك ث ر من تعرض للنقد أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه و ارضاه في القديم والحديث من المبتدئين وليس المراد شخص أ ب ي ه ر ي ر ة الذي دعا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يحببه الله إ ل ى الناس حب الناس إ ل ي ه إ ن م ا المقصود ما يحمله أ ب و ه ر ي ر ة من دين و شر و لذا لا تجدون من يطعن في أ ب ي ض ا ل حمال أ ب د أ ب د ا ل ذ ي لم يروا الا حديث واحد يتعبهم ي ب غ و يتتبعون مثل هذا و لذا الذي يظهر من صنيعهم تفوح الروائح من خلال كلامهم م ن المراد الطعن في الدين و ليس المراد الطعن في ا ل أ ش خ ا ص نعم ارتد بعض ا ل ص ح ا ب ة بعده عليه ا ل ص ل ا ة و السلام الرده م ر غ ا معروف لكن لم يردنا شيء من الدين من طريق أ ح د قد ارتد ولا عن طريق أ ح د ممن وصف بالنفاق و ا لله الحمد يقول ما معنى حديث ان الانبياء احياء في قبورهم و أ ن ارواحه و ان روحه ت ب د ترد عليه اذا سلم عليه الشخص و ما دام أ ن ر و ح ه ترد فهو حي على كل حال هو عليه الصلاة والسلام الأنبياء أكمل من حياه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و ح ي ا ة ا ل أ ن ب ي ا ء أ ك م ل من ح ي ا ة الشهداء بلا شك لكنها ح ي ا ة ب ر ز خ ي ة فارقت الروح البدن و ح ي ا ة الله اعلم بكيفيتها الله اعلم بكيفيتها ح ي ا ة تختلف عن ح ي ا ة ا ل أ ح ي ا ء و هي فوق ح ي ا ة الشهداء ح ي ا ة ب ر ز خ ي ة الله أ ع ل م بكيفيتها و من المقطوع به أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قد مات إ ن ك ميت و إ ن ه م ميتون من كان يعود م ح م د ف إ ن م ح م د قد مات و لا شك أ ن روحه فارقت جسده عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و ف ا ة ح ق ي ق ي ة لكن كونه ترد عليه روحه يبلغه سلاما يسلم عليه هذا ح ي ا ة الله أ ع ل م بكيفيتها لم يرد تفصيلها يقول قلتم أ ن م ا لم ي س ت ج م ل فلا ي ص ح وضوءه على هذا لا تصلح صلاته فعلى هذا يحمل حديث عذاب القبر انهما لا يعذبان ويعذبان بكبير فالظاهر أ ن الحديث ب ق ا ء ه م ا على الدين كونه لا يستنزه من بوله أ و لا ي س ت ب ر ئ من بوله لا يلزم أ ن يكون البول باق في محله انما قد يكون عدم الاستبراء من رشاش ونحوه من رشاش ونحوه ما سمعتم في مذهب أ ب ي ح ن ي ف ة ومالك أ ن الاستنجاء ليس بشرط نعم الرشاش مهما كان تقال أ ه ل العلم حتى ما يشبه رؤوس ا ل إ ب ر هذا لا يعف عنه ب ا ل ن س ب ة للبغض على كل حال من ش ق ة ت ج ر التيسير هذا ا ل أ ص ل لكن يبقى أ ن على ا ل إ ن س ا ن أ ن ي ح ت ا ط و أ ن يستنزه و أ ن يستبري يقول هل لفظ صاحبي افضل من لفظ أ خ ي وليس م ق ص و د بذلك الصاحب المعروف في هذا الوقت ويريد أ ن ي ح ت ا يقرن هذا ا ل ح د ي ث الا سنه اخوانك قال أ ن ت م أ ص ح ا ب ي ا ل ص ح ب ة و ا ل ص ح ا ب ة ب ا ل ن س ب ة لمن عاصره و راه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هذا اصطلاح اصطلاح شرعي قد يختلف عن اصطلاح ا ما قال إ ن م ا المؤمنون ص ح ا ب ة قال إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة فلا شك أ ن ا ل أ خ و ة في الدين أ ع ظ م من مجرد ا ل ص ح ب ة و يقول ا م ر أ ة تقول انها ع ن د ا ل اغتسال من ا ل ج ن ا ب ة تتنظف و لكن يستمر معها خروج الموجب طوال ذلك اليوم فيخرج باستمرار كلما ت و ض أ ت و تطاخرت هذا ح ك م حكم, حكم السنس ص ل ي على حسب حالها اذا اغتسلت ثم ت و ض أ ت في كل ص ل ا ة لا يضرها ما يخرج بعد ذلك يقول هل أ س م ا ك ا ل أ ن ه ا ر و البحيرات ا ل ع ذ ب ة و ما يعيش في ا ل ب ر ك ا ل ص ن ا ع ي ة ح ك م ه حكم م ي ت ة البحر إ ذ ا كانت لا تعيش إ ل ا في الماء ف ح ك م ه حكم م ي ت ة البحر متى ي ب د أ وقت ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م من شروع ا ل إ م ا م فيها ي ب د أ من شروعه و إ ذ ا شرع فيها و انقطع نفسه تابعه م ا م و م على ذلك و ينتهي وقتها بشروع ا ل إ م ا م في الركن الثاني ب ق ر ا ء ة ف ا ت ح ة يقول رجل عليه الصيام شهرين متتابعين ك ف ا ر ة هل له أ ن يصوم الست من شوال قبل قضاء ا ل ك ف ا ر ة نعم له أ ن يصوم الست من شوال و له أ ن يصوم عشره ا ل ح ج ة و يؤخر ذلك إ ل ى ما تيسر على أ ن يغلب على ظنه أ ن ه يعيش إ ل ى ذلك الوقت اما اذا كان قد قرر أ ن ه فيه مرض يستطيع معه الصيام و انه على خطر او يغلب على الظن انه لا يدرك الصيام فعليه أ ن يصوم ا ل ك ف ا ر ة ويقدمها على غيرها من النوافل هل الترتيب شرط من شروط ا ل ص ل ا ة عند مال كم سنه الترتيب إ ي ش شرط من شروط ا ل ص ل ا ة ترتيب الفوائد ولا ي ش هل الترتيب شرط من شروط ا ل ص ل ا ة عند مال كم سنه هذا الترتيب ايش كان المقصود الفوائد فالترتيب لا بد منه واجب عامه أ ه ل العلم ولا ي س ت ط ي ل بالنسيان